الحمد لله الذي جعل هذه الدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء.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 وما حدث فيها من مغليات وملهيات لفي أعظم الحاجة إلى وقفات عند قول الله جل وعلا عند ج... عند قول الله جل وعلا أفرأيت إما تأناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنأ عنهم ما كانوا يمتئون إنها آيات عظيمات لقد كان عمر بن عبد العزيز يتمثل عند هذه يقرأ هذه الآيات عند دخوله مكان عند دخوله مكان الخلافة، ثم يتمثل قائلًا نهاك. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردا لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أيها المسلمون إن الناس في حاجة إلى وقفة صادقة عند هذه الآية ليعلموا أن الإنسان مهما تمتأ لأعظم المتع من نعيم هذه الدنيا وزخارفها فإنه عند مجيء أمر الله جل وعلا لا يجدي ذلك أن أهله شيئا، فلا يغني عن الملك ملكه، ولا عن الغني غناه، ولا ولا عن القوي قوته، ولا عن الممتئ متعته. ذهب ميمون بن مهران إلى الحسن البصري يلتمس منه موئضة. فقال له يا أبا سعيد إني آنست من قبلي إني آنست من قلبي غفلة وغيضة فاستل لي أطلب من الموائض ما يلوي قلبي أتراه سرد له من الموائض الكثير الأمر لا بل إنه قرأ عليه هذه الآيات العظيمات أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ورسولنا صلى الله عليه وسلم نام على حصيد فأثر في جنبه فقيل له يا رسول الله ألا نتخذ ألا نتخذ لك وطاءاً ألا نتخذ لك وطاءاً فقال عليه الصلاة والسلام المقوله التي تمثل حقيقه هذه الدنيا مالي وللدنيا مالي وللدنيا إنما أ... إنما مثلي وهذه الدنيا كراكب استظل تحت دوحة ثم ذهب وتركها والحديث في سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصدق القائل حينما يقول مذكرا بحقيقة هذه الدنيا بالحقيقة الغائبة عن كثير منا أين أملاك؟ أين أملاءٌ لهم في كل أهق ملكوت؟ زالت التيجان منهم، وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوط، أي خاربة. أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوط، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت. إنما الدنيا, إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله بوت معاشر المسلمين إن الناس اليوم وهم يعيشون في هذه الحياة المؤاصلة التي تتلاطم فيها أمواج الفتن وهم يغلب كثير منهم أمور الدنيا على الآخرة لفي أعظم الحاجة إلى وقفات صادقة مع نفوسهم أن يقفوا كثيرا عند قول الحق جل وعلا في هذه الآيات قال ابن رجب رحمه الله وهو يتكلم عن منظور سلف هذه الأمة الذين عرفوا هذه الدنيا وحقيقتها قال ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته وبقيت تبعاته وكأنه لم يكن إذا جاء الموت إذا جاء الموت وميقاته ثم ذكر هذه الآيات العظيمات وقد تلا بعض سلف هذه الأمة قول الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فبكى وقال إذا إذا جاء الموت لم يغني عن المر ما كان فيه من الل اللذة والنعيم. بنب رشيد قصلا واستدعى إليه ندما وكان منهم فقال أبو العاتية في ذلك إش ما بدالك سالما إش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور. يسع عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البُكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقناً ما كنت إلا في غُروري يقول ابن القيم رحمه الله في كلامٍ متينٍ عليه نور عند تفسيره لهذه الآيات وإن من أيام لذات لو صفت للعبد من أول عمره إلى آخره لكانت كسحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل انتهى كلامه إذن معاشر المسلمين هذه الحقائق التي نعلمها ولا تنكرها قلوبنا بل لا ينكرها إلا مكابر مغرور هذه الحقائق يجب أن تقودنا إلى تعظيم أمر الله جل وعلا وأن نتجه إليه سبحانه بالتذلل الكامل والخضوع التام وان لم ان ابن ادم ان ابن ادم لفي هلكه ونقصان وفي حَسْرَةٍ وخسران حينما يَرْكَنُ الى هذه الدنيا الفانيه ويضيع عمره في التمتع بمتعه المحرمه ولذاتها المتنوعه ناسيا اخرته معرضا عن طاعه ربه تأملوا هذه السورة العظيمة يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول الشافعي رحمه الله لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم واعظاً وزاجراً وسائقا إلى كل خير فطوبى لمن استثمر وقته بمعرفة ربه والسعي إلى مرضاته وتاجر التجارة الرابحة واستثمر الثمرة الباقية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون معاشر المسلمين الخسارة والثبور لمن استهلك وقته في الغفلة والإعراض ففرط في العمل لآخرته وأضاء ما خلقه الله جل وعلا من أجله يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فاولئك هُمُ الْخَاسِرُونَ يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابا قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى فأمروا حياتكم في المسارعة إلى الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في نيل الخيرات والمستحبات يقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإحسان العمل أمانة إحسان العمل في هذه الدنيا أمانةٌ على العبد تحتاج إلى أأباء وتحتاج إلى جهاد يحتاج إلى صبر وجهد يتطلب احتمال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبُلنا وإن الله لمع المحسنين قال ابن القيم رحمه الله أكمل الناس هداياً أكمل الناس هداياً أعظمهم جهاداً وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربع في الله جل وعلا هداه الله سبل رضاه. للموصلة إلى جنته ومن ترك هذا الجهاد فاته من الجهاء من من الهدى بحسب ما أضل فاتقوا الله أيها المؤمنون والتزموا بما تضمنت هذه الآيات من المواضي والزواجد تفلحوا وتسلموا وتغنموا بارك الله لي ولكم في القرآن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 اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها المسلمون لنلتزم بوصية الله جل وعلا لنا تلك الوصية التي أوصى بها الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن أخوف ما يكون على الأمة الإسلامية وجماعات ودول ركونها إلى هذه الدنيا وإثاغها على الآخرة والاشتغال بها عن الدين وحقوقه وواجباته والدفاع عنه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر الأمة مما هي فيه من حال مزرية ومما هي فيه من ذل وحوان لا يخفى على عاقل حينما قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع دينكم والحديث في سنن أبي داود وقد صححه جمع من علم العلم فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا أن فلاحهم وأن عزهم وأن قوتهم وأن سعادتهم لا تكون في أمر مهما بلغ من الأسباب الدنيوية إلا بالاستقامة على دين الله والوقوف عند كتاب الله جل وعلا تعلما وتعليما وتحاكما وتشريعا ودستورا وللت مع ال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره في الرخاء والسراء ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسنا وتصلح به أعمالنا ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وارغى اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم عليك بمن عاد هذا الدين اللهم عليك بمن عاد هذا الدين اللهم جعل اللهم جعل العلوة والظهور لهذا الدين في كل مكان. اللهم من أراد المسلمين وديارهم بسوء فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحري اللهم اجعل كيده في نحري إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم فرج همومهم اللهم نفس قرباتهم اللهم احق دماءهم اللهم اجمع, اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مهموما ففرج همه اللهم من كان منا في كربه فنفس كربه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبيه اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى مما فيه خدمة الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلاد رخاء وسخاء وطمئنان وأمن وأمان يا حي يا قيوم، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين، اللهم هئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم عجل بالأمن والأمان لأهلنا في سوريا ولأهلنا في مصر. ولأهلنا في تونس ولأهلنا في ليبيا ولأهلنا في اليمن ولأهلنا في فلسطين ولأهلنا في أفغانستان ولأهلنا في بورما ولأهلنا وإخواننا وأحبابنا في جميع أسقاع العالم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا وحفظا للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك أنت الغني الحميد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, أغثنا اللهم اسقي ديارنا وديار المسلمين اللهم اسقي ديارنا وديار المسلمين اللهم اسقي ديارنا وديار المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.